كلا إذا دكت الأرض دك دك وجا أربك والملك صف صف وجي أيوم بجهنم يوم يتذكر الإنسان يوم إذ يتذكر الإنسان وأننا له الذكراء، يوم إذ يتذكر له كلا.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 تني قد دمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المضم ارجئي إلى ربك راضيا، ربك راضيا، ربك راضية ربك راضية رضية فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي ودخلي